يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد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 نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكف